فَضَاءَ زَيْدٌ مِنْهَا وَقْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لَا يَكُونَ على الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ مَتَاعًا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سمة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا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 119. وَمَلَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا 110. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا 111. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 112. وكان بالمؤمنين رحيما